وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ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 لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 والذين جتَنَبُوا الطَّغُوتَ أَيِّ يَعْبُدُواها وَأَنَا بُو إلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادَكَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَآئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَآئِكَ هُمْ أُلُو الْأَلْبَابَ أَفَمَنْحَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي الن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 فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ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 وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون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 ما إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.